يا شايلين الفرحه بالوادي تشاركون <تصفيق> بمولد الهادي <تصفيق> الفرح تشاركون بمولد الهادي يا شايلين الفرحه nashardu na mowlidi alhadi salli ala muhammad wa ali muhammad salli ala muhammad wa muhammad صاحم صاحملي الكاس واطرح بالراس مولد اشرف الناس وتاج الدنيا كلها كل نبي لا صل وسلم عليه تعال بعمر اليد وتشهد كل الرسل بها من يدان شان الباري شاني من يعرف معاني وروحش المثل ها تعال واطوار فضلها واغلا اكبر بس الله وحيد على اللي يدري بامل الغيب صايل <تصفيق> عنا هالجنه واسالك النبي عنه اخذ عظمي كامل وللمن على الكون والله يشهد بفضله ونا ما خلق مثله لا بعده ولا قبل ولا رسل يشدو alim allah wa hi kalma rasul allah fadla ba'ilma sallu ala muhammad wa ali muhammad sallu ala muhammad wa ali muhammad ya ya قدم من عصا وتعب حق الهادي ما خاف واسال عني كتاب يفصل ما تريده <تصفيق> وهلا بتراب ما حد بينا يرتعب طاح قبل بالنور بران الفاري فيدا <تصفيق> روح الله يا عينا له منا بنا مع صارت لا ولا خطه شديده في المرسل في الوجود كان الفضل محدود بها وهو مولود سنب وروح المجد ايوب عظم صبره في بحر النقي قطره يونس من جوف بحر ابو الزهره شف عليه اسماعيل وما فد عدل النبي وده الحديقه بعد رسول الله صلى ويوسف يوسف ولتسمع عنا أخذ من خير البشر حسنا صلوا على محمد وعلي محمد صلوا على محمد وعلي محمد يا شايلين ابحى الوادي تشاركون الهادي صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى محمد وآل محمد المقدس اقصاه بين صفاقص والله الهادي قصاه وفتح بيت الوصيه مسيع قران خفنا ايش لون بالمهدي الى عام شتورب الله ونبيه صالح والنب يدود يحيى الياس داود والما هم نمرود وقبل زكريا على رو وعلى كل البريه <تصفيق> بس ميلاده يشهد له كل عالم عظيم واهله شرب نوره يت ولا بنت جله بلا زمان <تصفيق> النبي بسعده دع العالم المجد اسبطاك يا بجون لو كسر مجدي بالدوان. وسا واجت تج من العاد على راياتك صلوا على محمد وعلي محمد صلوا على محمد وعلي محمد في شاني مرحبا وادي في شاني في شاني مرحبا وادي في